عم ابن عربي فاسمع ابن عربي كتب ديوانا كاملا عنوانه ترجمان الاشواق ايه ترجمان الاشواق ديوان يتغزل فيه في امرأة اسمها النظام ابنة شيخه مكين الدين ابن شجاع ابن عربي نزل ضيفا على شيخه مكين الدين فخلا بابنته وعشقها وقبلها وفعل بها ثم لما خرج كتب ديوانا من الشعر يصف فيه القبلات التي كان يرسمها على خديها والقبلات. الذي كان يطبعها على شفتيها وتحدث عن أستائها وأردافها وقدها وما ظهر منها وبطن أستحي أن أقول هذا الكلام فلما قالوا له أليس عيبا يا رجل أن يصطضيفك الرجل فتفعل بابنته وتفعل وتفطحها في هذا الشعر فقال المجرم إن الذي قلته ليس غزلا في النظام ابنة مكين الدين إنما هو في الذات الإلهية يصف الخد والسدي والأرداف والقد والقبل يقول كل هذا في الله في الذات الإلهية وانا قلت الدرس الماضي يقول بعض المجرمين من الشاذين الضالين ان الانسان يتصل بالله عندما يكون في جماع مع زوجته ويصبح اتصاله اعظم عندما يأتي امرأة في الحرام اعوذ بالله نعوذ بالله من هذا القفر ولذلك ربنا ختم لهم بسوء خاتم ابن الفارض وهو يموت اتدري ما اخر كلام قاله ابن الفارض قال ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت ايامي امنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي ضاع الحلاج صاحب كتاب الطواسين اللي ما ان الرب عبد والعبد رب وربنا بيحل في كل مخلوق وهو يموت قال ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي فلا البطحة أريد ولا المدينة البطحة يعني بها ايه مكة يعني بها مكة شفت الخواتيم السيئة نعوذ بالله من سوء الخاتمة ابن عربي سألوه ماذا تقول في تفسير قول الله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأذاقه الله مكالاً ايه نزلت في من قاء فرعون ابن عربي هو أنتو عارفين حاجة وزيما الشيعة بيفصروا القرآن على مزاجهم برضو الصوفية بيفصروا القرآن على مزاجهم ولو اعترضنا عليه يقول لك أنتو علماء الشريعة وإحنا علماء الحقيقة أنتو علماء الظاهر وإحنا علماء الباطن إحنا ابتع العلم لدني فشوف ابن العربي بيقول إيه يقول ابن عربي وأرجو أن تفرق لي بين ابن عربي وابن العربي النكر هو الضال أما المعرف بالألف واللام العربي فوقاضي مالكي عالم عظيم من أهل السنة ابن عربي يقول في الآية إن فرعون كان أهدا من موسى بن عمران فرعون أهدى من موسى بن عمران عند ابن عربي ليه؟ قال لأنه فهم ما لم يفهمه موسى إيه اللي فهم فرعون وموسى ما فهموش عليه السلام قال هو فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى غلط مغلط أصل ربنا تجسد في فرعون في هذه اللحظة فقال فرعون أنا ربكم الأعلى يبغلط ده ربنا تجسد فيه شفت القفر شفت الضلال أعوذ بالله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم